وَإِذْ قال موسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ لم وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ الله فَلَمَّا فلما زاغوا أَرْسَلَ اللَّهُ قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين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 الادُلُكُم عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ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 وذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنتون صار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله